وَمُشْرِكِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَاهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إن الله يحب المتقين فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا والذي منه يرضونكم بأفواههم وتذ با قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا تصد عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوالكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيمة الكفر إنهم لا أيمان لهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قرما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوال وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تسخروا ابااءكم واخوانكم اولياء ايستحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون قل إن كان آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ قَدْ تَرَكْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتردصوا فتردصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 ثمّ أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأدى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداية ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموالا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 ما فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 KV. Net-se om de sådär estilet och redan till højder som de زيادة في الكفر يضل به الذين كثروا يحلونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفرفوا في سبيل الله فقلتم الى الارض اراضيتم بالحياه الدنيا من الاخره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 وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَتَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سُفْلَىٰ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن فِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُواْ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لستبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عسى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره الله بعثهم فثبطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبّلو ولا أوضّعوا خلالكم ولا أوضّعوا خلالكم يذقونكم الفتنَ وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهَا وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ مُسْرِفُونَ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كثالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 فقالوا حسبنا الله سيؤسين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْحَضُ أَنْ يَرْضُوا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخذي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 om t referred verschiedene kriget rätver Ni, all som det var förwieermanet.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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ سجري من تحتها الأنهار قاليدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ولضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أجهاد الكفر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 وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكفيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 الذين يلمذون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفتهم في سبيل الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفتهم في سبيل الله وقالوا لا تفر في الحرب.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 فإرجعك الله إلى قائم فسمنهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرج معي أبدا فقل لن تخرج معي أبدا ولن تقاتلوا مع عدو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 لكن رواةُ السُّورِ والَّذينَ آمَنوا معهُ جاهدوا بأموالِهم وأَنفُسِهم، وأُولئكَ لهمُ الخيراتِ، وأُولئكَ همُ المُفلحونَ.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 والله رَبُّ الْرَّحِيمِ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين استبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 الذين استخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 إنه بهم رأوا الرحيق وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم 124. ويقوم بتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 125. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مقصت في سبيل الله ولا يطأون موقأ ولا يطأون موقأ يغض الكفر ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح.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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسَبِّحُونَ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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ هُوَ سَمِعَ قَوْلَ عَزِيزٍ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ